اناء ليلك والنهار كلاهما مثل ا ل إ ن ا ء من الحوادث مفعم و إ ذ ا الفتى كره الغواني واتقى مرضا يعود وضره ما يطعم فقد انطوت عنه ا ل ح ي ا ة وكاذب من قال عنه يبيت وهو منعم ركب الزمان إ ل ى الحمام برغمه و ر أ ى ا ل م ن ي ة ليس فيها مرغم وعظ الزمان فما فهمت ع ض ا ت ه و ك أ ن ه في صمته يتكلم لو حاورتك الظان قال حصيفها الذئب يظلم وابن آ د م أ ظ ل م أ ط ر ت عنا فارسا ذا ر ج ل ة ساقته حاجته وليل مظلم ويزيده عذرا لدينا أ ن ه سدران ليس بعالم ما تعلم تهوى سلامتنا وترعى سرحنا وحراب ضار من حرابك أ س ل م أ ظ ف ا ر ك استعلت إ ل ى أ ظ ف ا ر ه ب أ س ا وتلك وقت و ه ا د ي تقلم لو كان غ ص م ا في المنابت ناظرا ل أ ل م يذبل يذبل ويلملم صبرا على دنياك ينقض حينها ف ك أ ن ه ا حلم بنوم يحلم ولربما قضت ا ل أ ن ا ت ماربا من نازح ولكل عال سلم والناس شتى من حلم و مظهر جهلا يعر وجاهل يتحلم ف ا ر ق ت فاستعلت همومك والمدى ي أ س و ا بطول مروره ما يكلم واذا يد قطعت ف إ ن عشيرها لو حرقت بالنار لا ي ت أ ل م لفعالك المذموم ريح حوابس ولفعلك المحمود ريا تفغم والطبع أ ح ك م ه المليك فلن ترى حجرا يقول ولاه زبرا يبغم و إ ذ ا غدوت على القضاء مغالبا ف أ ذ ا ك تستمري و أ ن ف ك ترغم أ ي ك و ن رفع للشرور فينتهي غاو ويقنع بالنبات الضيغم والموت أ ص د ق حادث و أ ص ح ه و ك أ ن ه كذب يصرف ينغم العقل يخبر أ ن ن ي في ل ج ة من باطل وكذاك هذا العالم مثل ا ل ح ج ا ر ة في العظات قلوبنا أ و كالحديد فليتنا لا ن أ ل م لم تلق في ا ل أ ي ا م إ ل ا صاحبا ت أ ذ ى به طول ا ل ح ي ا ة و ت أ ل م ويعد كونك في الزمان ب ل ي ة فاصبر لها فكذاك هذا العالم الشهب عظمها المليك ونصها للعالمين فواجب اعظامها و أ ر ى ا ل ح ي ا ة و إ ن لهشت بحبها كالسلك طوق ك ا ل ا د ا ة نظامها عميانكم ق ر أ ت على أ ج د ا ت ك م و أ ت و ا لكم بالبر من آ ت ا ك م أ ح ي ا ؤ ك م بخلت عليهم بالندى وبغوه بالفرقان من موتاكم كم توعظون فلا تلين قلوبكم فتبارك الخلاق ما أ ع ت ا ك م لا تاذنون إ ل ى ا ل ن ه ا ت مصيفكم وتجانبون البر فيما اشتاكم إ ن ا ل ظ ل ا ل ت ك ا ل غ ر ي ز ة فيكم ياوي إ ل ي ه ا كهلكم وفتاكم أ س ر ا ر نفسك في البلاد ك أ ن ه ا أ س ر ا ر وجهك ما عليه لثام وظهور تلك أ ب ا ح ه لك ربها وظهور هادي هتكه واثام دمع على ما يفوت منسكب ما ا ل ك أ س من همتي ولا الجام نحن ذئاب ضراؤنا مدد لا أ س د والثياب آ ج ا م والناس شتى جرى بهم قدر إ ذ ا طغى لم يعقه الجام وعالمي في س ف ا ه ة وخنن عالمه بالظنون رجام قد كتب الله للردى صحفا ً وبان نقط لها و إ ع ج ا م فيا سحاب المنون س ل ت بنا هل لك أ خ ر ى الزمان إ ن ج ا م تواصلت منك بيننا ديم وزيد فيها سح و إ ف ج ا م كم أ س و د من أ م ا م ه حجب عليه ضيف ا ل أ ذ ا ت هجام و أ ح ج م القرن عن فوارسه وما لريب المنون احجام تلك بلاد النبات ما سقيت والغيم فوق الرمال سجام توقى النساء على ع ف ة ليجزيك الواحد القيم ف أ ف ك ا ر ه ن ا ف ك ا ر البلا و أ ي م ه ن هي ا ل أ ي م أعادل إن ظلمتنا الملوك إن فنحن على ضعفنا أ ظ ل م توسط بنا سائرات الرفاق لعل ركائبنا تسلم الم تر للشعر وهو الكلام يبقى على الدهر لا يكلم و آ خ ر أ و ت ا د ه موبق بقطع و أ و ل ه ا يثلم فلا تسرعن ف إ ن السريع يوقف حقا كما تعلم ف إ ن قلت ثانيه لا وقف فيه قلنا وثالثه أ س ل م فلا تغبطن ا ل د و ي ن ع م ة فخلفهم و ق ع ة ص ي ل م تسامت قريش إ ل ى ما علمته و ا س ت أ ث ر الترك والديلم وهل ينكر العقل أ ن يستبد بالملك غ ا ن ي ة غيلم وما ظفر الملك في جيشه سوى ب ف ر بالردى يقلم انا الجائر الظالم ومولاي بي عالم فيا لك من ي ق ظ ة ك أ ن ي بها حالم ت و ا ر بجنح الظلام قد ظلم العالم ا و ل ا ك قرون الصلال ان يؤذنوا آ ل م هلال اذا حاربوا ونقد اذا سالموا تصدق على ا ل أ ع م ى ب أ خ ذ يمينه لتهديه وامن ب إ ف ه ا م ك ا ل ص م ة و إ ن ش ا د ك العود الذي ظ ل نعيه عليك فما بال امرئ حيثما أ م ا و أ ع ط ي أ ب ا ك النصف حيا وميتا وفضل عليه من كرامتها ا ل أ م ة أ ق ل ك خفا إ ذ أ ق ل ت ك مثقلا و أ ر ض ع ت الحولين واحتملت تما و أ ل ق ت ك عن جهد و أ ل ق ا ك ل ذ ة و ض م ت وشمت مثلما ض م أ و شما و أ ح م د سماني ك ب ي ر وقلما فعلت سوى ما أ س ت ح ق به ا ل د م ا تلم الليالي ش أ ن قوم و إ ن عفوا زمانا ف إ ن ا ل أ ر ض ت أ ك ل ه م لما يموتون بالحمى وغرقى وفي الوغى وشتى منايا صادفت قدرا ح م ا وسهل على ن ف س التي رمت حزنها مبيت سهيل للركائب مؤتما وما أ ن ا بالمحزون للدار أ و ح ش د ولا آ س ف إ ث ر المطي إ ذ ا زما ف إ ن شئتموا فرموا سهوبا ر ح ي ب ة و إ ن شئتموا فعلوا مناكبها الشما وزاك تردى بالطيالس والدعى كدمر تردى بالصوارم واعتما ولم يكف هذا الدهر ما حمل الفتى من الثقل حتى رده يحمل ا ل أ م ى ولو كان عقل النفس في الجسم كاملا لما أ ض م ر ت فيما يلم بها غما ولي امل قد ش ف ت وهو مصاحبي وساودني قبل السواد وما هما متى يولك المرء الغريب ن ص ي ح ة فلا تقصه و ح ب الرفيق و إ ن ذما ولا تك ممن قرب العبد شارخا وضيعه اذ صار من كبر هما فنعم الدفين الليل إ ن بات كاتما هواك وبعدا للصباح إ ذ ا نما نهيتك عن سهم ا ل أ ذ ا ريش بالخنا ونص له غيظ ف أ ر ه ف أ و سما ف أ ر س ل ت ه يستنهض الماء سائحا وقد غاض أ و يستنضب البحر اذ طما يغادر ظما في الحشا غير نافع ا ولو غاض عذبا في جوانحه اليما وقد يشبه ا ل إ ن س ا ن جاء ل ر ج د ه بعيدا و ي ع د شبهه الخال والعما ولست أ ر ى في مولد حكم قائف وكم من نواه أ ن ب ت ت سحقا عما رميت بنزر من معائب صادقا جزاك بها أ ر ب ا ب ه ا كذبا جما طمنت فؤادي للمعاشر كلهم و أ م س ك ت لما ع ظ م ا ل غ ا ر أ و خما غرائز لما أ ل ف ت جمعت ردا وهل يجد الحلم الذي يحفظ الخلما فليت الفتى كالترب لا ي أ ل م ا ل أ ذ ى وكالماء في الهيجاء لا يانف ا ل ك ل م ة ولولا ح ي ا ة في يدي خلت أ ن م ل ي ك أ ق ل ا م بار غير م ن ك ر ة قلما وما سفت الريح الرغام ج ه ا ل ة ولا ركدت قدس و أ ت ر ا ب ه ا حلما ر أ ي ت سجايا الناس فيها تظالم ولا ريب في عدل الذي خلق الظلما اذا علمي ا ل أ ش ي ا ء جر م ض ر ة إ ل ي ف إ ن الجهل أ ن أ ط ل ب العلم وما رضيت رضوى من الدهر حكمه و إ ن كان سلما غير م ر ز و ق ة سلما عفا الله عن ص ا ف الحجى متنبه يرى خفضه بؤسي و ي ق ض ت ه حلما فما روضه م ر ع ا ولا يسره غ ن ا ولا ص ب ه أ ض ح ى ولا ليله أ ل م ا اذا سخطت روح الفتى فليقل لها لعمرك ما وفقت أ ن تسكن الجسما ف إ ن هي قالت ما علمت فربها من الموت يعطيها ل أ د و ا ئ ه ا حسما إ ذ ا مر أ ع م ى فارحموه و أ ي ق ن و ا و إ ن لم تكفوا ان كلكم أ ع م ى وما زال نعمى ا ل ر أ ي لي أ ن منزلي ك أ ن ي فيه مضمر كن في نعمى عدوت ابن وقتي ما تقضى نسيته وما هو آ ت لا أ ح س له طعما وقال اناس ما ل أ م ر ح ق ي ق ة فهل أ ث ب ت و ا ان لا شقاء ولا نعما وشكك في ا ل إ ي ج ا ب والنفي معشر ح ي ا ر ا جرت خيل ا ل ظ ل ا ل بهم سعما فنحن وهم في مزعم وتشاجر ويعلم رب الناس أ ك ذ ب ن ا زعما إ ذ ا أ ُ ل ف الشيء استهان به الفتى فلم يره ب ؤ س ا يعد ولا نعمى ك إ ن ف ا ق ه من عمره ومساغه من الريق عذبا لا يحس له طعما وما ر ت ا ب في لقيا ل ر د ى و ك أ ن ه حديث أ ت ى من كاذب يبطل ا ل ز ع م يحاول طينا أ ر م ن ي ا لعله يدافع عن حوبائه قدرا حمى له أ ج ل إ ن حان لم تثنه الرقى و إ ن لم يحن لم يخش من شربه السما ق ي ا م ا يصير الجسم في هامد الثرى فما بالكم ب ا ل آ ل يخدع ق ي ا م ا أ ر و ا م امر لا يصح جهلتمو ك أ ن ك م لستم عن ا ل أ ر ض رياما وكم شيم في غمد من الترب صارم وكان لبرق الغيث والغمد شياما وهتكت ا ل أ ق د ا ر بعد ص ي ا ن ة أ ي ا م ى نساء ما تخوفن أ ي ا م ا وعام أ ن ا س في بحار من الردى و أ م س و ا إ ل ى نزر من الرسل عياما بنيتم على ا ل أ م ر القبيح خيامكم و أ ل ف ي ت م و ا عن صالح الفعل خياما فيا ما أ ض ل الناس عن سبل الهدى وللدهر لم يترك اياما ولا ي ا م ا أ ر ا ك زنيما إ ن تعرضت ل ي ل ة ل أ د م رماح أ و لغزلان أ ز ن م ا غنائم قوم سوف ينهبها الردى فلا تبن منها واجعل النسك مغنما يزنمن بالدر الثمين مسامعا ويزجرن للبين السؤام المزنما ولما تناءت ب ل د ة ع ن م ي ة من الغور أ ب د ي ن البنان المعنما يرين على ما ليس يمكن قدره ويعملن في كيد الفوارسه النما لدى سمراك الحي غادرن سامرا وخيمن للنوم الرفيع المنمما ن جنان ورضوان الذي هو مالك لها عنك ينفي مالكا وجهنما حلمن وجن الحلي من فرق ل ه ج ة فوسوس من تحت الثياب و أ ي ن م ا وقصمتت ا ح ج ا د ه ا عن ترنم و أ ع ي ا غريقا كظ ان يترنما فلا تبك جملا إ ن ر أ ي ت جمالها تسنمن من رمل ا ل غ ض ا ء ما تسنما أ ع ك ر م إ ن غنيت أ ل ف ي ت نادبا فلا تتغني في ا ل أ ص ا ئ ل أ ك ر م ا بنظم شجى في ا ل ج ا ه ل ي ة أ ه ل ه ا وراق مع البعث الحنيف المخضرما وقد هاج في ا ل إ س ل ا م كل مولد و أ ط ر ب ذا نسك و آ خ ر مجرما لكن نصح مني لا أ غ ا د ي ك خاتلا بمكر ولكني أ غ ا د ي ك مكرما إ ذ ا ما حذرت الصقر يوما فحاذري أ خ ل ا ن س أ ي ا م ا و إ ن كان محرما يصوغ لك الغاوي قلاده هالك من الدم تخبي وجدك المتضرما وكم سحقت كفاه مثلك في ض ح ا شبيبتها اذ لم تر الدهر مهرما وراع بقهر من جناحك آ م ن ا فظل على الريش النهوض محرما وقد يبرم الحين القضاء بناشئ يراوح خيطا شده بك مبرما كما قيد السلطان حلف ج ن ا ي ة ليقتص منه أ و ليغرم مغرما فزوري وبار القفر من كل وادر و إ ل ا فرومي خلف ذلك مخرما بحيث توافين الصحابي معوزا من الناس والماء السحابي خضرما وحلي بقاف إ ن أ ط ق ت بلوغه ف أ ث ن ي لديه عمرك المتصرما لقد بكرت في خفها و إ ز ا ر ه ا ل ت س أ ل ب ا ل أ م ر الضرير المنجما وما عنده علم فيخبرها به ولا هو من أ ه ل الحجى فيرجما يقول غدا أ و بعده وقع ديمه يكون غياثا أ ن تجود وتسجما ويوهم جهال ا ل م ح ل ة أ ن ه يظل ل أ س ر ا ر الغيوب مترجما ولو س أ ل و ه بالذي فوق صدره لجاء بمين أ و أ ر م وجمجما ك أ ن سحابا عمهم ب ظ ل ا ل ة فليس إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة منجما اذا قال اهل اللب حانا سفاره تداركه غيم سواه فانجما فان كنت قد وفقت فانجو ب و ح د ة وخل البرايا من فصيح واعجما ولا تك فيما يكره القوم ساعيا ولا مسرجا في نصر غيرك ملجما لو كان يدري اويس ما جنت يده لاختار دون م غ ا ر ا ل ث ل ة العدما فان من اقبح الاشياء يفعله شاك ا ل م ج ا ع ة يوما ان يريق دما يا او سهيهات كم قابلت ه ا ج ر ة اذكت عليك وقود الحر فاحتدما وكم طرقت عتودا بين ا ع ن ز ة يوما ففريت من أ ح ش ا ئ ه ا ل أ د م ى مطردا ً ب ي ت لم تبن ي الخيام ض ح ا ً ولا تراع إ ذ ا ما بيتك انهدما وما كسوت إ ذ ا قر أ ت ى جسدا ً ولا حذوت حذارا ً للوجا قدما جمعت في كل ري س ل ة وردى نفس فهلا سرقت القرص والحدما قد يقصر النفس إ ع ظ ا م ا لبارئه على القفار منيب طالما اتدما ولا تصوم لوجه الله محتسبا أ م غير صومك أ م س الهم والسدما اتذمر التوب من ض ئ ن تروعها أ م كان ذلك داء ا فيكمو قدما ولو ظفرت على حال ب ح ا ل ي ة جزاتها ونبثت السور و ا ل خ د م ة وهل ندمت على طفل فجعت به أ م ا ومثلك لا يستشعر الندما ولا يوارى إ ذ ا حلت منيته ولا إ ذ ا مات في غار له ردما وكم ثوى لك جد ما درى فطن منكم على أ ي أ م ر إ ذ مضى قدما يدعو الغراب اناس ح ا ت م ا سفها لانه بفراق عندهم حكما هذا التكذب ما للجون م ع ر ف ة ولا يبالي انال ا ل م ت ح ام شتما السيد البر من لا يستجيز ا ذ ن ولا يبوح بسر عنده كتما الغامر الطارق المحتاج نائله او ابن مريت من اماته يتما لا يرفع الصوت بالقول الهراء ض ح ا ولا يدب الى جاراته ع ك م ا والعمر كذاب للخطي قد ب ص ف ت له كعوب ولكن بالردى ختما جاران شاك ومسرور بحالته كالغيث يبكي وفيه بارق بسما مال الدفين أ ت ى الوراث فاقتسموا ولم يراعوه في ثلث له قسما لا أ ط ع م و ا منه مسكينا ولا بذلوا عرفا ولا كفروا في حنثه قسما أ و ص ى فلم يقبلوا منه وعاهدهم وقابلوا بخلاف كلما رسما والعيش داء وموت المرء ع ا ف ي ة انداؤه بتواري شخصه حسما أ ن ف ا س ه كخطاه والبقاء له م س ا ف ة فهو يفنى ك ل م ن ت س م ا منازل ا ل أ ن ف س ا ل أ ج س ا د ي ض ع ن ه ا وفد الحمام فكم من منزل قسما لن يكفها نور خديها ونور نقا في ثغرها ف أ ص ا ر ت عشرها عنما كانت أ ض ر ل أ ه ل النسك من صنم فليبعد الله تلك الخود والصنما لم يغنم القيل عدت في ا ل إ م ا ء له بل مظهر الزهد في أ م ث ا ل ه ا غنما الجسم والروح من قبل اجتماعهما ك ا ن وديعين لا هما ولا سقما تفرد الشيء خير من ت أ ل ف ه بغيره وتجر ا ل أ ل ف ة النقما نفضت عني ترابا وهو لي نسب وذاك يحسب من قطع الفتى الرحما ي ه و ن ما أ و ع د الله العباد به إ ن صار جسمي في تحريقه فحما و إ ن م ا هو تخليد بلا أ م د تمضي الدهور و ص ا للنار ا ما رحما اسمع مقالك ذي لب و ت ج ر ب ة ي ف ت ك في اليوم ما في دهره علما إ ذ ا أ ص ا ب الفتى خطب يضر به فلا يظن جهول أ ن ه ظلما قد طال عمري طول ا ل ض ف ر فاتصلت به ا ل أ ذ ا ت وكان الحظ لو قلما أ م ا حياتي فمالي عندها فرج فليت شعري عن موتي إ ذ ا ق د م صحبت عيشا أ ع ا ن ي ه ويغلبني مثل الوليد يقود المصعب السدما وقد مللت زمانا شره لهب إ ذ ا دنا لخبو عاد ف ا ح ت د م من باعني بحياتي م ي ت ة سرحا بايعته و أ ه ا ن الله من ن د م إ ذ ا أ ض ل ت من ا ل أ ه و ا ء م ف ل ك ة فلا تهابا رداها و م ض ي ا قدما والنفس تسمو ف إ ن تزغب فبغيتها قوت متى أ ع ط ي ت ه حاولت أ د م ا في طبعها حبها الدنيا وقد علمت أ ن ا ل م ن ي ة فينا حادث قدما والخير أ ج م ع في غبراء ت أ د م بي هذا الترابت و ي ف ر الجسم و ا ل أ د م ا ف ا ل آ ن ش ا ر ف ت جيش الحتف واقتربت دار أ ك ا د إ ل ي ه ا أ ر ف ع القدما حم القضاء فما يرثي ل ب ا ك ي ة ولو أ ف ا ض ت على أ ث ر الدموع دما من ي غ ن يخدمه أ ق و ا م على طمع ولا يرون لمن أ خ ط ا الغنى خدما والله صور أ ش ب ا ح ا لها خبر والشخص بعد وجود يقتضي عدما ا وشاد إيوان و معشر كسرى ط ل ب ت ب ا ت ه و ت م ا د الوقت فانهدما إ ن شئت أ ن تحفظي من أ ن ت ص ا ح ب ة له فلا تدخلي في المصر حماما و إ ن بدوت فلا يؤنسك م ش ش ق ة ض ح ا تناجين سوارا وزماما فكم عصيتن من ناه و ن ا ه ي ة وكم فضحتن أ خ و ا ل ا واعماما ما صانكن سوى الازواج من احد واول الدهر اعييتن هماما وما بكيت رميما وهي نائيه وان علمت حبال الوصل ارماما اذا تولت على هجر ومقليه فلا تعرض لها في النوم ا ل م ا م ا دموعي لا تجيب على الرزايا ولولا ذاك ما ف ت ئ ت سجوما رضا بقضاء ربك فهو حتم ولا تظهر ل ح ا د ث ة وجوما ولم زحلا أ و المريخ فيها ولا تلم الذي خلق النجوما ولست أ ق و ل إ ن الشهب يوما لبعث محمد جعلت رجوما ف أ م س ك غ ر ب ف ي ك ولا تعود على القول الجراءه والهجوما وجدت الموت للحيوان داء وكيف أ ع ا ل ج الداء القديما وما دنياك إ ل ا دار سوء ولست على إ س ا ء ت ه ا مقيما ارى ولد الفتى عبئا عليه ل ق ى ا ل سعد الذي أ م س ى عقيما أ م ا شاهدت كل أ ب ي وليد ي أ م طريق حتف مستقيما ف إ م ا أ ن يربيه عدوا و إ م ا أ ن يخلفه يتيما أ ج س م ا فيه ه ذ ه الروح هلا غبضت لفقدها ا ل أ ل م السلاما أ ج د ك لن ترى ا ل إ ن س ا ن إ ل ا قليل ا ل ر ج د محتملا ملاما وتحمله ا ل غ ر ي ز ة وهو شيخ على ما كان يفعله غلاما و أ ي س ر من ركوب الظلم جهلا ركوبك في م آ ر ب ك الظلاما وقد يبغي ا ل س ل ا م ة مستجير فيترك من مخافته السلاما وكم حلم ا ل أ د ي م من ابن دهر حديث السن ما بلغ احتلاما قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر ا ل أ ج س ا د قلت إ ل ي ك م ا إ ن صح قولكما فلست بخاسر أ و صح قولي فالخسار عليكما طهرت ثوبي ل ل ص ل ا ة وقبله طهر فاين الطهر من جسديكما وذكرت ربي في الضمائر مؤنسا خلدي بذاك ف أ و ح ش خلديكما وبكرت في البردين أ ب غ ي ر ح م ة منه ولا ت ر ع ا ن في برديكما ان لم تعد بيدي منافع بالذي آ ت ي فهل من عائد بيديكما برد التقي وان تهلل نسجه خير بعلم الله من برديكما قد يرفع ا ل أ ق و ا م إ ن سئلوا هل تخفضون وقولهم ربما يسقون في القيض الحميم وفي حين الصنابر باردا شبما الناصبين لماء شربهم قاماتهم والناصبين بما قال زمان الناس في صفوه وربه سلاك أ و هيما كم غاده لي أ ي م ا غاده غادرتها من بعدها أ ي م ا كانت نظير الشمس في خدرها وغيبت عنه فقد غيما لا تحمل ا ل م ر أ ة علما ب أ ن الحسن في مراتها ديما إن خيمت او ض ع ن ت للسرى فهو على اسرارها خيما ترائب نعمها قيم فصيرت تربلها قيما الم بدار النسك الماما فالنفس بالباطل همامه وان ر أ ي ت الخود م خ ت ا ل ة يصلح ان تجعل شمامه تطرح في الموم الفتى واسمها أ س م ا ء أ و زينب أ و مامه فعد عنها وتعوض بها سوداء للاينق ز م ا م ة غ م ا ز ة في الجنح ض ح ا ك ة ل أ س ف ي ا ت الحي ر م ا م ة قد حدثت سرك طلابه عين بما في الصدر ن م ا م ة وشر ما أ ع ط ي ه مكثر يد لما تملك ضماما اجم رحيلي ما اجمت مواردي وكان دخولي في ذوي العدد الجم اشمس نهاري كم خلت لك ح ج ة فهل لك من خال فيعرف او عمي لعمري لقدما صاغك الله قادرا بغير اب ن عند القياس ولا أ م ي رحمتك يا م خ ل و ق ة ا ل إ ن س إ ن م ا حياتك موت والمطاعم كالسم فان تحرمي عقلا سعدت لغفطه و إ ن ترزقيه فهو مبتعث الهم ولن يجمع الناس الذين ر أ ي ت ه م على الحمد لكن يجمعون على الذم ر ي لقد أ غ ن ت ك ص و ر ة واحد من ا ل إ ن س في ا ل أ ق و ا م عن ك ن ي ة واسم ولكن بيان زيد فيك و إ ن م ا جرينا من ا ل أ م ر القديم على رسم وما كان فينا من س ج ي ة مخطئ فقد وجدت في حي عاد وفي ط س م إ ذ ا ما تفرقنا خلصنا من ا ل أ د ا ذ ولم يحوج الراعي المسيم إ ل ى الوسم تحمل عن ا ل أ ر ض ا ل م ر ي ض ة غاديا ولا ترضى للداء العياء سوى الحسم وما فتات روح ا ل ف ت ا ة نوائب تمارسها حتى استقلت عن الجسم صبرنا لحكم الله والنفس ح ر ة وقد علمت فضل التفاوت في القسم أ ر و ي د ك لو كشفت ما أ ن ا مذمر من ا ل أ م ر ما سميتني أ ب د ا باسمي أ ط ه ر جسمي شاتيا ومقيضا وقلبي أ و ل ى ب ا ل ط ه ا ر ة من جسمي تمنيت أ ن ي من هضابي لملم ي إ ذ ا ما أ ت ا ن ي ا ل ر ز ق لم أ ت ل م ل م ي فمي أ خ ذ ت منه الليالي و إ ن ن ي لاشرب منه في إ ن ا ء متلم ي و أ و د ى بظلم الثغر صبح وحندس متى ي ن ظ ر في نير العين وظلمي فذاهبنا كالترب ليس بناطق وغابرنا مثل ا ل أ س ي ر المكلم يحبب دنيانا إ ل ي ن ا قطينها فمن ي ن أ عنهم يسل عنها ويسلم متى تنفرد لا تغبط المال مثريا وتستغني لا تجهل ولا تتحلم ومن ش أ ن هذا الخلق غش وظنه ومن يتقرب منهم يتظلم ف إ ن ي س أ ل الباقي الثرى عن معاشر المت به يخبر ولا يتكلم وكان حلول الروح في الجسم ن ك ب ة على خير معيا أ و على شر معلم فهل كف وقت لم يكن لعطارد شبى ظفر في ا ل أ ر ب ع ا ء مقلم هي د ا ر يثويها الفتى ثم يغتدي ويتركها للوارث المتسلي اشد عقابا من ص ل ا ة أ ض ع ت ه ا وصوم ليوم واجب ظلم درهم ي إ ذ ا لم يكن يوما لديني تعلق بغير يد رجيت ا ل س ع ا د ة فافهمي وعشت صنوف العيش كهلا وشارخا فيا ل ح ي ا ة كاليمان المسهم ي واعجب للهزار سمي ضيغما وللعير يدعى بالجواد المطهم وما جدل الاقوام الا ت ع ل ة م ص و ر ة من باطل متوهم اذا لم يكن للميت اهل ف ق ل م ا يزور اناس قبره للتذمم و إ ن مست ا ل أ ر ز ا ء نفسك لم يكن لها ناصر إ ل ا بحسن التغمم وهل رد حيا مالك ا بن ن و ي ر ة نكير علي أ و بكاء متمم زممت المطايا للوجيف ولم تكن تنال المعالي بالمطي المزمم ولكن ب أ ط ر ا ف القنا و ق ع ب ه وضرب الهوادي بالحديد المسمم وجذ رداء يدرج النمل فوقه لتعميم ر أ س الهبرزي المعمم رويدك لم تبلغ من الدهر ل د ه اذا لم تعش عيش الغبي المذمم وتسمع فيه ما ي س م ذ و النهى فلا روح إ ل ا بالحمام ا ل م س م م وحظك فيه ن ب ذ ة الفيل اندنا اليها نات عن انفه بالتشمم واخلقني مر الزمان و ك ا د ه فصار اديمي كالسقاء المرمم فعد جسدي للعنصر الطهر تسترح اذا صرت تقضي الفرض عند التيمم ارى جزء شهد بين اجزاء علقمي ولبا ينادي باللبيب لتعقمي و أ س ق ا م دين إ ن يرج شفاءها صحيح يطل منه العناء ويسقمي وصبحا و إ ظ ل ا م ا ك أ ن مداهما من السر في لونيهما برد أ ر ق م ي وحكما لهذا الدهر صاحب قائم من العالم اجلس أ و دعا جالسا قمي ك أ ن سرور النفس من خ ط أ الفتى متى ما يكن ينكر عليه وينقم منافق غلمان و أ ح ج ا ل انس تغر و أ ع م ا ل الفتى بالخواتم وكم ز ل ة م د ة أ ي ا د لدفعها وقد علقت من أ ه ل ه ا بالعراتم ف إ ن عديا فر من خوف نكبه و آ ض ت سبيا أ خ ت ه بنت حاتم ي وما زالت الحمر الرواهن للقراء تكشف غمات الوجوه القواتم ي فقارب وباعد وحب و ع ل و ولا تقل وقولا وجاهر بالمراد وكاتم ي لكل زمان أ س ر ة ليس أ ن ج م بدت مغربا مثل النجوم العواتم ي أ نعمان ما سر ابن ح ن ت م ة الذي سررت به من شرب ما في الحناتم و أ ح س ن من مدح امرئ الصدق كاذبا بما ليس فيه رميه بالمشاتم تشابه أ ه ل ا ل أ ر ض عبد وسيد وما قيل في أ ع ر ا س ه م و ا ل م آ ت م ه م أ س ف و ا للخطب موجب ف ر ح ة وهشوا ل أ م ر وهو إ ح د ى السلاتم وقد هتم ا ل ن ع م ة ه م ي م بن غالب لما سار من أ ق و ا ل ه في ا ل أ ه ا ت م و أ ج م ل من سوق المئين سكوته عن الفخر و ا ل أ ف و ا ه رهن الرواتم و أ ي م ر ئ في الناس أ ل ف ي قاضيا فلم يمض ي أ ح ك ا م ا لحكم سدوم ي أ ب ت فاقدات الحس حمل رزيه وهل راب صخرا نحته بقدوم ي أ خ ف ت حلوم الناس أ م كان من مضى من القوم جهالا خفاف حلوم ي فلا ت أ س ف ن الشاه إ ن أ د ن ي ابنها ل ش ف ر ة عات للرجال ظلوم ي فلو حمل الخضراء أ ص ب ح بينهم لاض ذبيحا أ و نجا بك دوم و ن ا س متى تهرب إ ل ى القبر منهم ف أ ن ت بعلم الله غير ملوم متى ما تشاهد ن ع م ة ك ن ع ا م ة م ط ر د ة ترتع ب أ ل ف ظليم ونخشى عذابا في الممات و إ ن ن ا ل أ ه ل عذاب في ا ل ح ي ا ة أ ل ي م ي وما كذبتني لامتي إ ن لامتي إ ذ ا ادرع ا ل أ ق و ا م ثوب مليم ي فيا ليت يومي يوم أ ش ع ث عامل وليلي من ا ل إ ش ف ا ق ليل سليم ي وما كنت في الرزء الجليل بصابر ولا عند خطب هزني بحليم ي و أ ش ع ر أ ن العقل يصحب ت ا ر ة وينفر أ خ ر ى وهو غير عليم وقال أ ن ا س ليس عيسى مقربا فقيل ولا موسى كمو بكريم نصحتك لا تقدم على فعل س و ء ة واخف من إ ل ه للزمان قديم ب ن آ د م لم أ د ر ما غرض الذين ماهم وهل فيهم صحيح أ د ي م ولست ترى إ ل ا عليما كجاهل على علمه أ و مثريا كعديم وما عندهم من خ ي ر ة لمعاشر وكم من مدام برحت بمديم فلا تشربنها ما حييت و إ ن تمل إ ل ى الغي فاشربها بغير ند إ ذ ا لم تكن دنياك دار إ ق ا م ة فما لك تبنيها بناء مقيم أ ر ى النسل ذنبا للفتى لا يقاله فلا تنكحن الدهر غير عقيم فحال وحيد لم يخلف مناسبا تشابه حالي عامر وتميم و أ ع ج ب من جهل الذين تكاثروا بمجد لهم من حادث وقديم و أ ح ل ف ما الدنيا بدار ك ر ا م ة ولا عمرت من أ ه ل ه ا بكريم ي س أ ر ح ل عنها لا أ ؤ م ل أ و ب ه دميما تولى عن جوار دميمي وما صح ود الخل فيها و إ ن م ا تغر بود في ا ل ح ي ا ة سقيمي فلا تتعلل بالمدام و إ ن تجز إ ل ي ه ا الدنايا ف خ ش كل نديمي وجدت بني الدنيا لدى كل موطن يعدون فيها ش ق و ة كنعيمي يزيدك فقرا كلما ازددت ث ر و ة فتلقى غنيا في ثياب عديمي فساد وكون حادثان كلاهما شهيد ب أ ن الخلق صنع حكيم إ ذ ا بلغ ا ل إ ن س ا ن خمسين ح ج ة فلا يمتهن دينا برد سلام ليشغل بذكر الله عن كل شاغل فذلك عند اللب خير كلام ومن شيم ا ل أ ي ا م وهي ك ث ي ر ة فناء كبير واقتبال غلام ملام لنفسي حق عندي لمثلها وكنت حقيقا عندها بملامي و إ ظ ل ا م عين بعده ظ ل م ة الثرى فقل في ظلام زيد فوق ظلامي بدا شيبه مثل النهار ولم يكن يشابه فجرا أ و نجوم ظلامي يحدثها ما لا تريد استماعه ولم يبق عند الشيخ غير كلامي تقول له في النفس غير م ب ي ن ة خذ المهر مني وانصرف بسلامي تود لو أ ن الله أ ع ط ا ه حتفه وكيف لها من بعده بغلام ي يجود أرى البحر ملحا لا يجود لوارد بورد ملحا لا فعومي في السراب و ع ا م ي تميلين عن نهج اليقين ك أ ن م ا س ر ا بك أ ع م ى أ و عراك ت ع ا م ي سمام أ ف ا ع في اهتضام خوادر وختل دئاب في حلوم نعام وكم مر عام لم أ ك ن بعض أ ه ل ه وكم نبذت خلفي ا ه ل ة عام ي فبعدا لنفس لا تزال دليلك لحب شراب أ و لحب طعام متى أ ن ا للدار ا ل م ر ي ح ة ض ا ع ن فقد طال في دار العناء مقامي وقد ذقتها ما بين شهد وعلقم وجربتها من ص ح ة وسقامي نحس ا ل ح ي ا ة على ا ل أ ح ي ا ء مشتمل وساكن ا ل أ ر ض من لؤم بلا كرم فالبعد للعيش أ د ا ن ي الى تلف و ل ل ش ب ي ب ة قادتني إ ل ى الهرم لا يعجبنك إ ق ب ا ل يريك سنن ان الخمود لعمري غ ا ي ة ا ل ظ ر م وهي ا ل س ع ا د ة للحجرين مائزه مغنى ثمود وحجر ا لا ب ي ت و ل لا ح ر م فرق بين بني فهر وغيرهم في د و ل ة و ش ه و ر الحل كالحرم قد أ ب ر م ت هذه ا ل أ ج ز ا ء لا س أ م ن بالزائرين ولكن طبن عنبرن ي كل البلاد ذميم لا مقام به و إ ن حللت ديار الوبل والرهن إ ن الحجاز عن الخيرات محتجز وما ت ه ا م ة إ ل ا معدن التهم والشام شؤم وليس اليمن في يمن ويثرب ا ل آ ن تثريب على الفهم لا تحدث القطع في كف ولا قدم ولا تعرض مدى الدنيا لسفك دم وخل من صور ا ل أ ش ب ا ح مقتدرا يحلها فهو رب الدهر والقدم وتصبح ا ل ذ ر ة الصغرى له أ م ة والشمس والبدر معدودين في الخدم وقد أ س ف ت لخير إ ذ علمت به وما أ س ف ت عليه كيف لم يدم ي وما انتفاعي بندمان أ س ر به إ ذ ا الفراق رماني منه بالندم و إ ن ح س ر ة نفس غير ه ي ن ة مصيرها بعد إ ي ج ا د إ ل ى عدم لو شك بالطعن ميت لم يجد أ ل م ا فالرمح فيه كاشفى الخرز في ا ل أ د م سيان إ ل ب ا س ه ما لان من كفن وطرحه في لظى للنار محتدن النفس إ ن لم ت د ق موتا م ش ا ر ف ة إ ن لم يحم بقدر يومها يحم ي إ ن ت ط ف ئ النار عن جزل ف إ ن لها يعفى ويخبا ما أ ب ق ت من الفحم وبعض جسمك يرمي بعضه ب أ ذ ن و أ ك ث ر الشر ي أ ت ي من ذوي الرحم ويشتهي الناس ما لا يسعفون به وشركه الخلق دون الحمل في الوحم ما أ ق ب ح المين قلتم لم يشب أ ح د حتى أ ت ى الشيب إ ب ر ا ه ي م عن امم كذبتم ونجوم الليل شاهده إ ن المشيب قديما حل في اللمم هذا البياض رسول الموت يبعثه في كل عصر إ ل ى ا ل أ ج ي ا ل و ا ل أ م م وما أ س ي ت على الدنيا م ز ا ي ل ة ولا ت أ س ت على البال من الرمم شقت وعقت ولم أ ح م د ولا حمدت ثم انصرفنا كلانا سيئ الهمم ورغبتي في بنيها غير ك ا ئ ن ة وكيف يرغب خدن العقل في اللمم لا خير فيهم و إ ن ه م عظموا رجبا دون الشهور فقد شانوه بالصمم لم تعط قط أ ن و ف ا جدعت شمما فليت كفك لم تجدع أ خ ا ل ش م م لا تحكم العقد في حلف ولا ع د ة ف إ ن طبعك يدعى ناقض الذمم وللزمان مغار في نفوسهم يكفيك أ ن تضع الهندي ة بالقمم عرفت من أ م دفر شيمه عجبا دلت على اللؤم وهي العنف بالخدم ومن يهنها تصنه عن مكارهها بعض ا ل ص ي ا ن ة فارتضها بلا ندم وما لنفسي خلاص من نوائبها ولا لغيري الا الكون في العدم ف ض ي ل ة النطق في ا ل إ ن س ا ن تمزجها ن ق ي ص ة الكذب المعدود في النقم أ ص د ق إ ل ى أ ن تظن الصدق م ه ل ك ة وعند ذلك فاقعد كاذبا وقمي ف ا ل م ي ن م ي ت ة مضطر أ ل م بها والحق كالماء يجفى خ ي ف ة السقم لقد أ س ف ت وماذا رد لي أ س ف ي لما تفكرت في ا ل أ ي ا م والقدم في العدم كنا وحكم الله أ و ج د ن ا ثم اتفقنا على ثان من العدم سيان عام ويوم في ذهابهما ك أ ن ما دام ثم انبت لم يدم أ ع د د لكل زمان ما يشاكله إ ن البراقع يستثبتن بالشبم ف إ ن ضربت بسيف الهند في ومد فسيف إ ف ر ن ج ه المخبوء للشبم العيش أ د ى إ ل ى ضر و م ه ل ك ة لولا ا ل ح ي ا ة لكان الجسم كالصنم من يفقد الحس لا يعرف ب م خ ز ي ة إ ن الذباب متى ي ع ل الجنى ينم ي هذا ا ل أ ن ا م له ش أ ن يراد به و أ ن ت غيري وليس ا ل أ ر ي كالهنم معنى خبيء على ما بان منه كما تبنى الزوائد من يا أ و س لا تنم ي و ح ا ج ة النفس ترضيها بما س خ ط ت و ك ا ن ت ج ر أ رب ا ل إ ب ل بالغنم دع الكعاب التي لم يدن م أ ك ل ه ا من لؤلؤ الثغر إ ل ا قانئ ا ل ع ن م إ ن طاب خيمك في الدنيا فلا تخم ي ولا تظن بمقتول على الرخم فالجسم إ ن زايلته الروح صار لقا كلا على القوم ما فيه من الضخم أ ص م ت سويداء قلب من تلهبها حمراء والنار ت ن ض و ح ل ة الفحم ك أ ن م ا ل ي ث أ ل ق ى لون مقلته ليلا عليها فقد ملت من السحم والترب نقليه ظلما وهو والدنا وكم لنا فيه من قربى ومن رحم دنياك هاذي منام إ ن جرى حلم فيها بشر ف أ م ل غ ب ط ة الحلم فقد يرى أ ن ه باك حليف كرن فيستجد سرورا فاقد ا ل أ ل م فاضرب وليدك وادلله على رشد ولا تقل هو طفل غير محتلم ورب شق ب ر أ س جر منفعه وقس على نفع شق الراس في القلم كم باد في حدثان الدهر من ملا وساد في دول الايام من قزم والسعد فوق سروج الخيل يمسكها لاهلها وهي لم تشدد إ ل ى الحزم والليث إ ن ولج الحرمان منه فما القى الفريسه من انيابه الازم أ ط ر ق ك أ ن ك في الدنيا بلا نظر واصمت ك أ ن ك مخلوق بغير فم ي و إ ن هممت بمين فاتخذ لفما مضاعفات لتثني اللفظ باللفم كلم بسيفك قوما ان دعوتهم من الكلوم فما يصغون للكلم ظ ن و ن إ ن كان سيف الهند أ ب ل غ من ظ ن و ن في الوعظ بل ممنون والقلم إ ذ ا أ م ن ت على مال أ خ ا ت ق ة فاحذر أ خ ا ك ولا ت أ م ن على الحرم فالطبع في كل جيل طبع م ل ا م ة وليس في الطبع مجبول على الكرم هل يامن الفتيان الخطب آ و ن ة وللمقادير إ ع ل ا م ب إ ع ل ا م أ و ل ا ه م ا أ ن يغادي في مدى بردا هذا النهار فكونوا أ ه ل أ ح ل ا م ي هو الجديد فيطويه الزمان بلا ويرجع الدهر إ ظ ل ا م ا ب إ ظ ل ا م ي دنياك فيما توالي غير م ح س ن ة فلن تزل ذات أ و ل ا د و أ خ ل ا م ي حسب ا ل ح ي ا ة ق ذ ا ت ان تعد أ ذ ى و أ ن تقضى ب أ و ص ا ب والامي وليس يقذفني فقري الى نوبي ولا يسلمني منهن إ س ل ا م ي والناس في غمرات أ ع م ل و ا فكرا كالسرب يرتع في رغل وقلام وما يعرون من مكر ومن حيل أ ط ر ا ف سمر ولا أ ط ر ا ف أ ق ل ا م اعياك خل ولولا ق د ر ة سلفت لم يمكن الجمع بين الخاء واللام فلا تغرنك في ا ل أ ي ا م خ ا د ع ة من الحسان بوحي أ و بكلام ي ن أ ى الغلام ولو لم يرض والده عن احتياج إ ل ى حي ل وعلام فاردد أ م و ر ك فيما أ ن ت فاعله إ ل ى نقي من ا ل أ د ن ا س علام عيش وموت و أ ح د ا ث تبدلها ينوبنا ومهود بين أ ر ح ا م ي أ م ر حمى النوم بعد الفكر صاحبه ومثله لرقاد وارد حامي إ ل ه ن ا الحق خفف و ش ف من وصب ف إ ن ه ا دار أ ث ق ا ل و آ ل ا م يسر علينا رحيلا لا يلبثنا إ ل ى الحفائر من أ ه ل و أ خ ل ا م ي وجازنا عن خطايانا ب م غ ف ر ة فكم ح ل م ت ولسنا أ ه ل أ ح ل ا م ي قد أ س ل م الرجل النصران مرتغبا وليس ذلك من حب لاسلام و إ ن م ا رام عزا في معيشته أ و خاف ضربه ماض ي الحد قلام ي أ و شاء تزويج مثل ا ل ض ب ا م ع ل م ة للناظرين ب أ س و ا ر وعلام قد حاول الناس رزق الله ف ا ب ت ك ر و ا مجاهدين ب أ ر م ا ح و أ ق ل ا م ي نرجو من الله رحبا إ ث ر ض ي ق ة من ا ل أ م و ر ونورا بعد إ ظ ل ا م له الممالك قد بانت دلائلها للمفكرين برايات و أ ع ل ا م والحظ من غير سعي من مواهبه ك أ ن ه ا ضرب أ ي س ا ر ب أ ز ل ا م ويح لجيلي و ا ل أ ج ي ا ل إ ن بعثوا إ ل ى حساب قديم ا لطف ل علام ي م ح ص الجرائم فعال العظائم نصار الهضائم جاز غير ظلام عققت دنياك إ ن حاولت خدمتها إ ي ا ك و ا ل أ م ة لا تدعى من ا ل آ م وتحت رجلك منها مفرق ترب أ ن اتجهت ب إ ع ر ا ق و إ ش ا م أ س م ت ن ي أ م دفر غير م ر ع ي ة وزاد أ ه ل ك إ ع ن ا ت ي و إ س ا م ي لا تزدرن صغارا في ملاعبهم فجائز أ ن يروا سادات أ ق و ا ن ي و أ ك ر م ا ل ط ف ل عن نكر يقال له ف إ ن يعش يدعى كهلا بعد أ ع و ا م ي ولا تناموا عن الدنيا وغرتها ف إ ن أ ب ي ت م فكونوا خير ن و ا ن ي لا تظلموا من بنيها واحدا أ ب د ا حتى تعد ذوي فطر كصوان بعض ا ل أ ق ا ر ب مكروه تجاورهم و إ ن أ ت و ك ذوي قربى و أ ر ح ا م كالعين والحاء ت أ ب ى أ ن تقارنها في لفظها فحماها قربها حان لا تكنوني ل ت ك ر م ة وصغروني تصغيرا بترخيمي فالمرء يخلق من أ ش ي ا ء أ ر ب ع ة وكلها راجع ل ل أ ص ل والخيم ي وما أ ل و م ك في خفضي ومنقصتي لكن أ ل و م ك في رفعي وتفخيمي ليس اغتنام الصديق ش أ ن ي فلا تكن ش أ ن ك اغتنامي في ا ل أ ر ض حي وغير حي فجامد بيننا ونام ي غيب ميت فما راته عين سوى ر ؤ ي ة المنام ي فلا يبالي اللبيب منا فيمن سم حل أ و سنام ي ناي زنام أ و ا ن يدهى حدث بالناي عن زنام ي والغدر في ا ل آ د م ي طبع فاحترزي قبل أ ن تنامي من ادعى أ ن ه وفي فلينتسب في سوى ا ل أ ن ا م أ د ن ي ا ي ذ ه ب ي وسواي أ م ي فقد الممت ليتك لم تلمي وكان الدهر ظرفا لا لحمد تؤهله العقول ولا لدمي و أ ح س ب سانح الازميم نادى ببين الحي في صحراء زم ي إ ذ ا بكر جنى فتوقع م ر ا ف إ ن كليهما ل أ ب و أ م ي وخف حيوان ه ذ ه ا ل أ ر ض واحذر مجيء النطح من روق وجم وفي كل الطباع طباع نكر وليس جميعهن ذوات سم وما ذنب الضراغم حين صيغت وصير قوتها مما تدم ي فقد جبلت على فرس وضرس كما جبل الوقود على التنم ضياء لم يبن لعيون كمه ن وقول ضاع في اذان صمي لعمرك ما أ س ر بيوم فطر ولا أ ض ح ى ولا بغدير خمي وكم أ ب د ى تشيعه غوي ل أ ج ل تنسب ب ب ل ا د قمي وما زال الزمان بلا اغتياب يعد الجدع ل ل أ ن ف ا ل أ ش م أ ح ا ض ن ة الغلام ذممت منه أ ذ ا ك ف أ ر ض ع ي حنشا وضمي فلو وفقت لم تسقي جنينا ولم تضع الوليد ة ولم تهمي لهان على أ ق ا ر ب ك ا ل أ ذ ا ن ي قيامك عن خديج غير تم ي س أ ل ت عن الحقائق وهي سر ويخشاك ا ل م خ ب ر أ ن تنمي وكيف يبين ل ل أ ف ه ا م م ع ن ا له من ربه قدر معم وعندي لو امنتك علم أ م ر من الجهال غيبه مكم ي وسمي إ ن أ ر ا ق الماء جبص يراقب ج ن ة أ لا يسمي ر أ ي ت الحق ل ؤ ل ؤ ة توارت بلج من ضلال الناس جمي أ ح ث الخلق من ذكر و أ ن ث ى على حسن التعبد و ا ل ت أ م ي وقد يلف الغريب على نواه أ ع ز عليك من خال وعمي متى يبتلج المبيض يرعى لقوم تحت اخضر م د ل هم ونحن ميممون مدى بعيدا ك أ ن ن ا عائمون غمار يم لقد كرمت عليك ف ت ا ة قوم ش ر ف ت بفضلها فضلات كرم وسقت اليك سوء الجرم عمدا وانت معلل بسويق جرم أ ر ى هرما يعيد نبات نبع و إ ن كان الصليب كنبت هرم لقد خاب الذي حلبت يداه س ف ا ه ة عقله ب أ ذ ى وغرم سيخفت كل صوت زار ليت و ن ب أ ه باغم وهدير قرم رماني من له وتري وقوسي وكفي والسهام فكيف أ ر م ي أ ق ض ي الدهر من فطر وصومي و أ خ ذ ب ل غ ة يوما بيومي و أ ع ل م أ ن غايتي المنايا فصبرا تلك غ ا ي ة كل قومي وسامتني إ ه ا ن ت ه ا الليالي ومن لي أ ن تخليني وسومي ف إ ن ت ق ف الحوادث دون نفسي فما يتركن إ ش م ا م ي ورومي أ ع و م اللج والحيتان حولي وما أ ن ا محسن في ذاك عومي و أ ي ا م ا ل ح ي ا ة ظلال عتر ومن لي أ ن يكون ظلال دومي لعل العيش تسهيد ونصب وراحتي الحمام أ ت ى بنومي وما كان المهيمن وهو عدل ليقصر حيلتي ويطيل ل و م لقد هجم الزمان على تميم ب أ ج م ع ه م فمن آ ل ا ل ه ج ي م فما حمت السروج ض ب ا سريج ولا لجم الجياد بني ل ج ي م أ م ا ل أ م ي ر هذا المصر عقل يقيم عن الطريق ذوي النجوم فكم قطعوا السبيل على ضعيف ولم يعفوا النساء من الهجوم هم ناس ولو رجموا استحقوا ب أ ن ه م شياطين الرجوم إ ذ ا افتكر اللبيب ر أ ى أ م و ر ا ترد الضاحكات إ ل ى الوجوم إ ل ى الليفين ترسل باقتدار نوائبها يد القدر الهجوم فمن أ س د يعد من ا ل ض و ا ر ومن أ س د يعد من النجوم